قم يا رصي قم يا رصي الحرب بالخطب الانفصال هذا سلاح مالكم لا ترتوي منه البطاح لا ترتوي منه البطاح قم يا اخي في الله قم وحض صفوفك لله صفوفك قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النباة قم يا أخي قم وانضف الله الموفق للفلاة قم يا أخي قم وانضف الله الموفق للفلاة في مسيرتنا السدود قم يا اخي وحض صفوفك ثم قم يا في الله نهدم في مسيرتنا السدود قم يا اخي وحض صفوفك ثم سر نحو الخلود. قم يا اخي متوثبا اثبت وجودك في الوجود قم يا اخي قد آن ان تنفك من اسر القيود يا أخي يكفي وعودا لن نفيد من الوعود لن نفيد من الوعود قم يا أخي قم يا أخي لسنا نخوض الحرك بالخطب الفصاح هذا سلاح الله لا تخش النباه قم يا اخي بالله قم واحفظ صفوفك الكفاه الله لا تخش النباه قم يا الله الموفق للفلاح قم يا اخي قم انظف الله الموفق للفلاح قم, قم لنتلم للفلا. اين البطوله يا اخي اين الشباب اين يا أخي أين الشباب أين الكرامة يا أخي أين الطموح إلى السحاب أتخاف أن تلقى الحمام أنت ترهب أو تهى لا لا محال أن نمتى دلة نخشى الكلاب فانهب يا أخي نمح الهوان عن الهضاء صوت هذا سلاح منار لا ترتوي منه البطار لا ترتوي منه البطار قم يا اخي في الله وحد صفوفك للكفاه قم يا لا تخش الله لا تخش قم يا في الله وحد صفوفك للكفاه قم يا اخي لا تخش الا الله لا تخش النبا فالله الموفق للقضاء قم يا اخي اللهم انظف الله الموفق للقضاء